في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في شفة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم, ليبلوكم أيكم أحسن عملا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 ولَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَمٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُ النَّمَاءُ يَحْبِسُ أَلَا يَوْمٌ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَقْصُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 إنه لفرح ففور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضاء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 أم يقولون افتراء قل فأئتوا بعشر ثوار مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صالحين.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 وَالْجَنَّةَ وَالنِّيَّةُ وَالْفِتْنَةُ هَانُ وَالْفِئَةُ إلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْحَصُونَ أُولَٰئكَ الَّذينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيْنَكِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء ضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسرو أنفسهم وضل عنهم، وضل عنهم ما كانوا يفترضون.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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هم يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير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 مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراضنا بادي الله وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل أنتم كذبين قال يا قوم أرأيتم إن فَأَلَيْسَ لِلَّهِ أَكْبَرٌ مَا أَنْتُمْ لَهُ تَعْبُدُونَ وَأَلَيْسَ لِلَّهِ أَكْبَرٌ مَا أَنْتُمْ لَهُ تَعْبُدُونَ وَأَلَيْسَ لِلَّهِ أَكْبَرٌ مَا أَنْتُمْ لَهُ تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو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 الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمون قالوا يا نوح قد جادلنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء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 ذَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تلتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخر من قال إن تسخر من ما فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويح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 موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأويل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 قلع وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إنبني من أهلي وإن وعك الحق وإن وعك الحق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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخافرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ومعك وأمم سنمتعهم ثم يمسكهم منا عذاب أليم. تلك من آباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها. قبل هذا فاصبر إن العاقمة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي مُشْهِدٌ عَلَيْهَا وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 Inna Rبي Ala كل شيء Hafiq Wala ma Jاء Amruna Najjayna Huda Waladhin Aminu Baha Berahmah Mina Baha Mina Wala Najjayna Min Arba Ghalil وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى فمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لا في شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم ارائيتم ان كنتم على بينه وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تحسين ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فيه وَمِنَ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمَسُّوهَا مَسُّوًا إِنَّ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَتَّعْتُمْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في بيارهم جاتمين كأن لم يرنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَمِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْنٍ حَنِيمٍ فَلَمَّا رَأَى لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم فيفة قالوا لا تخف إما أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاب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 تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاء البشرى يجادلنا, يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتَيْنَاهم عَذَابًا غَيْرَ دَرَدٍ وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ثُرْنَا لُوطًا ثَمِينٍ أَبُهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ عَوْنٌ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي أُطْهِرْنَ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق لا تعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آويه إلى ركم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ك لئي يصلوا إليك فأسر بأهلك بقضم من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مطيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 126. وما هي من الظالمين ببعيد 127. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وَالسَّوَفُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعِيبُ مَا نَفْطَهُ كَثِيرًا مِنْ مَا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضعيفًا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعج عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيب و الذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الولد المورود وأتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئسا رفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قال لَمْنَّا هُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَوْلَى تَعْنِيْمَ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد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 يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد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 قال دين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجزون فلا تكفي مريته مما يعبدها كما يعبد آباؤهم من قبل، وإن لم وصفهم نصيبهم غير مطوف، ولقد أتينا موسى الكتاب فخط الففين.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 فاستقم كما أومت وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَقْرَعُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّاقُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُو النَّاقِعِ 114. وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل 115. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 116. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فَلَوَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةً يَنْهَوُنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَجَئَنَّ مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُطْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء روسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون